وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر ثم بجسد منه 13 عينا قد علم كل اناس مشربهم وظلل الله عليهم الظماء وانزل عليهم المن والسلوى قلهم من طيبات ما رزقناكم وما ولمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعذون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون